أقصى من صدري لا تفتر من نسيم فكن تخرج رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الرابع من لقاءات قراءتنا في كتاب الورقات في علم الأصول سبق أن ذكرنا أن علم الأصول يبحث فيه ما يصح أن نستدل به على الأحكام ما الذي يكون دليلا صحيحا وما هو الذي لا يصح أن يستدل به وكذلك في علم الأصول نبحث قواعد الفهم والاستنباط كيفية تفسير الفاظ القرآن والسنة وكنا درسنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالأوامر والنواهي مثل قول عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذه أوامر ما معناها ما مفادها أخذناه في اللقاء السابق كنا قد ابتدانا بالكلام عن العام ونعيد الكلام فيه إذن الكلام الآن في مبحث العام والخاص العام والخاص نوعان من أنواع الكلام بحيث إذا جاءنا لفظ عام في الكتاب أو السنة نقوم بجعل الحكم الذي يتعلق بالعام مستغرقا لجميع الأفراد بخلاف ما إذا جاءنا لفظ خاص نمثل ذلك بمثال جاءنا في النصوص الشرعيه يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم أولاد هنا من ألفاظ العموم هل هو لبعض الأولاد أو لجميع الأولاد لجميع الأولاد هذا يسمى لفظ عام لماذا لأنه قد استغرق جميع ما يصبح له لكن لو قال مثلا أعطي أولادا هذا اللفظ لفظ خاص يصدق على بعض الأفراد دون جميعه لما قال جل وعلا فتحرير رقبه. المؤمنة عام يشمل جميع الرقاب أو هو خاص فيطعام عشرة مساكين, مساكين جم نطعم جميع المساكين أو بعض المساكين بعض المساكين فهذا من ألفاظ الخصوص إذن العام والخاص نوعان من أنواع الألفاظ بحيث إذا جاءنا لفظ عام فإننا نجعل الحكم يستغرق جميع الأفراد التي تدخل تحت ذلك العام أما إذا جاءنا لفظ خاص فحينئذ لا نجعل الحكم شاملا لجميع الأفراد وإنما يكون لبعض الأفراد دون بعضها الآخر واضح هذا الكلام؟ هذا من أجل أن نفهم الكتاب والسنة ونفهم كلام الناس لو جاءنا صك من المحكمة لو جاءنا وصية لو جاءنا وقف قال لو قال مثلا في الوقف غلة الوقف تصرف لأولاد من أولادي حينئذ هذا اللفظ خاص ليس بعام وبالتالي يجوز تخصيص بعض الأولاد بغلة الوقف لكن لو قال يستصرف غلة الوقف لجميع أولادي فحينئذ لابد من استيعاب جميع الأولاد بذلك الوقف عرف المؤلف العام فقال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا هذا في اللغة من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا يعني شملتهما بالعطاء وعممت جميع الناس وعممت جميع الناس بالعطايا بعضهم أو جميعهم جواب الجميع, الجميع, الجميع فهذا من الفاظ العموم العموم اذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له قال المؤلف الالفاظ الداله على العموم اربعه إذا جاءنا واحد منها فإننا نقول بأن الحكم يشمل جميع الأفراد الأول الإسم الواحد المعرف بالاستغراقية بال... مثال ذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق لفظ مفرد أو جمع واحد أو جمع واحد لكنه معرف بأل التي للاستغراق فيشمل جميع الأفراد إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إنسان لفظ مفرد معرف بأل الاستغراقية فيشمل جميع الأفراد أفراد الإنسان إلا ما أخرج بالاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا الآية هذا أيش من ألفاظ؟ العموم من يأتي لنا بلفظ عموم مفرد معرف بالاستغراقية يفيد العموم نعم قوله تعالى الزانية والزاني الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما الرجال قوامون الرجال قوامون هذا خطأ يعني رجال جمع ونحن نقول الاسم الواحد هذه الآية تدخل في النوع الثاني تدخل في النوع الثاني النوع الثاني اسم الجمع المعرف بأهل مثل ما مثلت رجال جمع معرف بأهل الاستغراقية فيفيد العموم هل هذا لبعض الرجال أو لجميع الرجال؟ لجميع الرجال قال تعالى ان المسلمين والمسلمات مسلمين جمع معرف بأل فيفيد العموم وكذلك لو كان معرفا بالإضافة مثل يوصيكم الله في أولادكم أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم النوع الثالث الأسماء المبهمة يعني لا تدل على ذات بعينها هو اسم لكنه لا يدل على عين بذاتها فهذا يقال له أسماء مبهمة مثال ذلك لفظة من فإنها من ألفاظ العموم ليست من هذا حرف جر جاء من السوق هذا لا يدخل معنا لأنه حرف نحن نتكلم عن أي شيء عن الأسماء أما الحروف فلا تدخل معنا مثال ذلك قوله عز وجل لله من في السماوات ومن في الأرض هذا عام كان قال جميع من في السماوات وجميع من في الأرض هل هناك أحد في السماوات أو في الأرض ليس لله لا فهذا من ألفاظ العموم ومثله قوله عز وجل وهذا يسمونه اسم موصول بمعنى الذي كذلك قول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من هذه خاصة بالرجال أو تشمل النساء عامة هل هي للمسلمين فقط يقول لا للجميع فهذا اللفظ فمن يعمل مثقال ذرة من من اسم مبهم ومن ثم يكون من اسمها من أسماء العموم مثل قوله عز وجل من الذي يقرض الله قرضا حسنا هل هذا خاص بالأغنية لا حتى يشمل الفقراء هل هو خاص بالرجال لا إذن هذا من ألفاظ العموم مثال ذلك أيضا لفظة ما إذا كانت إسما فإنها تفيد العموم مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من التشهد فليدعو بما شاء بما يعني بكل ما يشاء ما هنا اسم موصود اسم من الأسماء المبهمة فيفيد العموم وبالتالي يجوز له أن يدعو بأمور الآخرة وبأمور الدنيا ويجوز له أن يدعو بألفاظ القرآن وبغير أدعية القرآن بل ادعي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيرها لان ما هنا من الفاض العموم مثل قول عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما هنا اسم مبهم للجزاء فيشمل العمل القليل والعمل الكثير ويشمل العمل السر وعمل العلانيه لله ما في السماوات وما في الأرض هل نقول بأن المراد به الحيوانات فقط نقول لفظة ما اسم مبهم فتكون عامة فتشمل جميع ما في السماوات والغالب أن من تستعمل في من يعقل له عقل وما تستعمل في ما لا يعقل وتلاحظون أن ما في بعض الأحوال تأتي وهي حرف فلا تفيد العموم لأن الكلام هنا في المفيد للعموم هو في الأسماء أما الحروف فإنها لا تفيد العموم ومن أمثلة ذلك ماء النافية ما النافية هذه لا تفيد العموم مثال ذلك لو قلت ما جئت إليك اليوم هنا ماء نافية فلا تفيد العموم قال المؤلف وأي في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل مثال ذلك قول عز وجل أيما تدعو فله الأسماء والحسناء كان قال بأي اسم و القول بأن أي تفيد العموم هو قول كثير من الأصوليين ولعل الصواب أن أي لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق ولذلك قال أيما تدعو يعني بأي اسم فلله الاسماء الحسنى من الفاضي العموم من الاسماء المبهمة اين التي تستعمل في المكان اين انتم الان اينما تكونوا يدرككم الموت كأنه قال في كل مكان تكونون يدرككم الموت وقول عز وجل فاين تذهبون أي أي مكان كل مكان تذهبون إليه فإن الله عز وجل قادر عليكم وقول جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلى أن قال كان يعني أي جميع الأمكنة التي يكونون فيها فإن الله يعلم ما يسرونه وما يعلنونه ويكون معهم بعلمه أينما تولوا فتم وجه الله مثال صحيح هاي يعني كل وجهة تتوجهون إليها عند خطأكم في معرفة القبلة في البرية ونحوها تقبل صلاتكم ومثله أيضا متى التي تستعمل في الزمان فإنها تفيد العموم وقد يمثلون له بقوله يقولون متى هذا الوعد أي أي في نسألكم عن جميع الأوقات أي وقت منها سيقع الوعد الذي ذكرتموه ومتى بعض أهل العلم قد يقول بأنها من أدوات الإطلاق والجمهور على أنها من أدوات العموم تقول متى تزرني أكرمك متى تزرني أكرمك أن في جميع الأزمنة أكرمك كما زرتني فهذا من ألفاظ العموم كما تقدم أن ماء قد تستعمل في الاستفهام وقد تستعمل في الجزاء وقد تستعمل موصولة مثال الموصولة لله ما في السماوات ما تحتاج إلى جواب ولم يعلق فعل بفعل فهذا يسمى موصول قد تكون ماء في الاستفهام وتكون مفيدة للعموم كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى أي أسألك عن جميع ما في يدك فهذا ما استفهامية وقد تكون ما للجزاء أو يسمون بعضهم الشرطية وهي التي يربط فيها فعل بفعل ما تفعلوا من خير يعلمه الله يعني جميع ما تفعلونه يعلمه الله هنا الربط تفعل بيعلمه بي فكانت ما الجزائية ما الشرط ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله هذا ما الشرطية كما خذنا من أدوات العموم قال إيش ألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف في الألف واللام الثاني الجمع المعرف بهما الثالث الأسماء المبهمة النوع الرابع النكرة في سياق النفي وهي قوله ولا في النكرات فإذا جاءت نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم مثال ذلك قولك لا إله إلا الله لا أدات نفي إله نكرة في سياق النفي فتكون مفيدة للعموم كأنه قال في ألوهية جميع الآلهة إلا ألوهية رب العزة والجلال فهذا من ألفاظ العموم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون رسول نكره في سياق النفي ما فتفيد العموم جميع الأنبياء استهزأت بهم وجد من يستهزئ بهم مثال ذلك في قولك مثال, مثال آخر في النكرة قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحد نكرة في سياق النفي فت في النهي فتفيد العموم وبالتالي لا يجوز أن نتوجه بالدعاء للأنبياء ولا للأولياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لعلية القوم ولا للملوك ولا للرؤساء وإنما تكون عبادتنا لله وحده دعاؤنا لله وحده بدلالة هذه الآية قال طيب إذن كم ذكر أربعة أصناف هناك أصناف أخرى من الفاضل العموم لم يذكرها المؤلف مثل كل وجميع كل من الفاظ العموم قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون هنا ثلاث أدوات الفاظ من الفاظ العموم الملائكة جمع معرف بالاستغراقية كلهم أجمعون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس الناس اسم جمع معرف بأل ورسول الله إليكم جميعا جميعا هذا من ألفاظ العموم ومثله أيضا كافة فهذه من ألفاظ العموم كذلك الجمع إذن هذه ألفاظ العموم وذكرنا الجمع المعرف بالإضافة قال والعموم من صفات النطق ما, ما يكون من الناس قد يكون أفعال بالجوارح وقد يكون اعتقادات بالقلب وقد يكون أقوال باللسان نطق العموم من صفات الأقوال التي تكون باللسان واضح هذا إذن الأفعال التي نفعلها بجوارحنا هذه لا تسمى لا توصف بأنها عامة إن لكن لو تكلمت بفعل قلت مثلا ذهب أو يذهبون قد تكون مفيدة للعموم بوجه آخر سنأتي إليه الكلام تعرفون أنه على ثلاثة أنواع نوع الأول حروف مثل في عن على ما النافية فهذه من هذه لا تفيد العموم الحروف لا تفيد العموم وبنفسها والنكرة في سياق النفي ليس العموم مستفاد من حرف النفي وإنما مستفاد من التركيب بين النكرة والنفي النوع الآخر ما يتعلق بالأسماء العموم في الأسماء وجميع اغلب الأنواع السابقة أسماء ولذلك قد تكون مفرد قد تكون جمعا إذن الأسماء هي المعنية بمباحث العموم النوع الثالث من أنواع الكلام الأفعال وليس المرد ما تفعله الجوارح وإنما النطق بالفعل النطق بالفعل إما أن يكون فعلا مثبتا مثل جاء زيت فهذا لا يفيد العموم وإما أن يكون فعلا منفيا فهذه الأفعال المنفية تفيد العموم إذا حذف متعلقها كما لو قال لا تجلس معناه في أي مكان في أي زمان لو قال الشارع لا تقتل هنا حدد المكان ما حدد يعني في جميع الأمكنة حدد الزمان لم يحدد في جميع الأزمنة جميع الأمكنة حدد من يتوجه إليه القتل لم يحدد هيشمل الجميع إلا ما استثني حدد الآلة لم تحدد الآلة لا تقتل النفس التي حرم الله إذن لم تذكر الآلة فتشمل جميع الآلات الأفعال المنفية أو التي نهي عنها ولم يذكر المتعلق فيها تفيد جميع جميع الأفراد جميع المتعلقات لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى اليمن في أي سنة هذا الكلام جميع السنوات لأن فعل من في في فيه حذف متعلقة في فيه جميع المتعلقة جميع السنوات طيب قال المؤلف ولا تجوز دعوة العموم ما معناه العموم استغراق جميع الأفراد في غيره يعني في غير الـ الـ الألفاظ السابقة اللي ذكر المؤلف أنها أربعة وحنا حطينا خامس في غيره من الفعل الأفعال التي تكون بالجوائح لا تفيد العموم وما يجري مجراه قال المؤلف والخاص يقابل العام العام يستغرق جميع الأفراد بينما الخاص يكون لبعض الأفراد دون جميعها دون جميعها والخصوص قد يكون خاص بفرد يكون خاص من جميع الجهات مثل ما تقول جاء زيد زيد واحد هذا خاص هل يحتمل أن الزيد عمر لا يحتمل هذا خاص وهناك خاص نسبي وهو الذي اضيف إلى العموم فيه قيد و من امثلته المطلقه عندما تقول جاء رجال جاء رجال نشوف عدد من الاسئله ثم نعود علا يقول الا من مصر يقول ما الفرق بين العموم والإطلاق العموم يستغرق جميع الافراد كما تقول جاء الرجال كل الرجال خلق الله الرجال بعضهم ولا جميعهم جميعهم لكن عندما تقول جاء رجال جميع الرجال أو بعضهم إذن الأول عام والثاني مطلق العموم له الصياغ السابقة والمطلق يكون نكرة في سياق الإثبات لو قال أطعم عشرة مساكين هل تطعم جميع المساكين إذا ليس عاما لكنه خاص بأفراد عشرة مساكين هل حددهم, حددهم أصبح خاصا طيب يقول أبو أنس هل المغمى عليه وعد... عنه. سارة من السعودية تقول النكرة في سياق النفي لا تقتصر على لا كما في المثل نعم قد تكون أداة النفي ماء قد تكون ليس وقد تكون هناك خلاء ونحو ذلك طيب يقول السائل هل الأفعال لا تقع بموقع العموم إلا في النكر تقدم معنا البحث في الأسماء وذكرنا تقسيماتها طيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفيد العموم أو الخصوص نقول لا تفيد العموم وتحمل على أقل درجاتها مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى هذا يفيد عموم جميع أنواع الصلوات نقول لا إذن نحمل على أي أنواع الصلوات على أقلها درجة وهي النفل المطلق قال المؤلف والتخصيص تمييز بعض الجملة يعني إذا كان هناك لفظ عام شمل جميع الأفراد ثم بعد ذلك أحد هذه الأفراد وضعنا له حكم مستقل هذا نسميه تخصيصا مثال ذلك إن الإنسان لفي خسر الإنسان مفرد معرف بأل فكأنه قال جميع أفراد الإنسان في خسارة ثم خصص فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هذا الصنف قد خصصوا من الحكم العام الحكم العام ما هو الخسارة لجميع أفراد الإنسان إلا الذين آمنوا وأصحاب هذه الصفات إذن الخاص له حكم مستقل يخالف حكم العام التخصيص قد يكون بأداة متصلة في نفس الخطاب الذي كان فيه العام مثل إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا في نفس الخطاب هذا يسمونه مخصص متصل بنفس الكلام قد يكون هناك مخصص منفصل يكون في كلام آخر في كلام آخر مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم جميع أنواع الصلوات ما يجوز تصلي بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذا عموم ثم جاءنا في حديث آخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لو قدر أنه نام وما استيقظ صلى العصر فلما فرغ من صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر يصلي ولما يصلي بالبحث يقول لا صلات بعد العصر لكن خصص حديث آخر ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها طيب واضح هذا إذن هذا المخصص متصل إلى منفصل منفصل في خطاب مستقل مثال ذلك مثال آخر يقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده هذا في الزكاة إذا حصدت الحبوب والثماء إذا حصدت الحبوب وجبت الزكاة فيها هذا وآتوا حقه يوم حصاد يشمل القليل والكثير يشمل جميع الأصناع فجاءنا في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فقلنا بأن, بأن الآية يراد بها ما كان أكثر من خمسة أوسق من لماذا خصصنا عموم الآية لورود الحديث هل هذا مخصص متصل أو منفصل؟ منفصل فالف المتصل الاستثناء الاستثناء من الماده اداه الا ان الانسان لا خسر الا الذين امنوا من ياتي لنا بمثال اخر للاستثناء فشربوا منه الا قليلا منهم من ياتي لنا بمثال اخر طيب اذا هناك امثله كثيرة كذلك قد يكون التقييد بالشرط التخصيص قد يكون بالشرط قال تعالى وإن فإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن أنفقوا عليهن هنا عامة ولكنه خصصها بواسطة الشرط خصصها بالشرط مثال ذلك قال والتقييد بالصفة هذا نوع ثالث من أنواع المخصصات المتصلة ولعله إن شاء الله يأتي الكلام فيها مثال التخصيص بالصفة قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا للناس عامة تشمل القادر والعاجز ثم خصصت بقوله من استطاع إليه سبيلا النحاة يسمون هذا بدلا والأصوليون يدخلونه في اسم الصفة في اسم الصفة عرف المؤلف الاستثناء فقال الاستثناء اخراج ما لولاه يعني ما لولا الاستثناء لكان داخلا في حكم العام عند الأصوليين أن الاستثناء يبين أن المستثناء لم يدخل في المستثناء منه يبين أنه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وهذا مخصص متصل بواسطة الاستثناء عند النحاة يقولون الاستثناء اخراج بعض الأفراد من العام من المستثناء منه عند الوصولين يقولون لا الاستثناء يبين أن بعض الأفراد أصلا لم تدخل لأن الله عز وجل يعرف ان هذه الأفراد لم تدخل في حكم العام إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين آمنوا لم يدخلوا في الخسارة أصلا ولذلك قال إخراجوا ما لولاه لدخل ذلك المستثنى في اللفظ العام عندما تقول لزيد علي مئة إلا عشرين كم يكون عليك يجب عليك أن تدفع ثمانين لماذا لماذا لم تجيب المئة؟ لوجود التخصيص بالاستثناء قال وإنما يصح الاستثناء بشروط أن يبقى من المستثناء منه شيء لو قال له علي مئة إلا مئة كم يكون الواجب عليه؟ خطأ عليكم يبقى عليه مئة كاملة لماذا؟ لأن الاستثناء هنا لم يصح ومن شرط الاستثناء أن يبقى شيء في المستثنى منه بعد الاستثناء. ولذا قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء فلو قال له علي مئة إلا مئة كن الاستثنى هذا باطل وتجب عليه مئة كاملة, وتجب عليه مئة كاملة لكن لو قال له علي مئة إلا عشرين وجب وجب عليها أن يدفع ثمانين وصح الاستثنى لكن لو قال له علي مئة إلا سبعين كلام المؤلف أنه يصح يعني قال أن يبقى من المستثنى منه شيء وجمهور يقولون لابد بد أن يبقى من النصف فأكثر من النصف فأكثر الشرط الثاني في شروط الاستثناء يكون الكلام متصلا عبد الحكيم قال له لزيد علي مئة وسكت بعد اسبوعين قال الا 20 يقبل منه يقول الاستثناء هذا لا يقبل لماذا لانه لم يتصل بالمستثنى منه بعض اهل العلم قال يصح وان كان في المجلس وبعضهم قال يصح الى شهر لكن الصواب انه لا بد أن يكون متصلا بالكلام من اجل ان يؤدي معنى و قال المؤلف ويجوز هناك شرط ثالث لا يره المؤلف وهو أن يكون الاستثناء من الجنس بحيث يكون المستثناء منه يماثل المستثناء مثال ذلك تقول جاء الرجال إلا زيدا زيد من الرجال لمهم من الرجال إذن من جنسهم فيصح الاستثناء لكن لو قلت جاء الرجال إلا حمارا هذا من غير الجنس المؤلف يقول يصح قال ويدوز الاستثناء من الجنس ومن غيره لو قال مثلا لزيد علي مئة ريال سعودي الا عشرين جينيها مصريا يصح أو لا يصح على مذهبكم لما قلتم لا يجوز الاستثناء من الجنس لا يصح وبالتالي يجب عليه جميع ما ذكر من الريات مئة ريال على كلام المؤلف يصح الاستثناء وبالتالي نخصم قيمة الجنيهات من الريالات وهذا احتمرت المسألة قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثناء منه تقول إلا زيدا جاء القوم وهكذا أيضا في الشرط والصفة إذن هذا هو النوع الأول ما يتعلق بالكلام عن لماذا اختار المؤلف أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس لقوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين إبليس من الملائكة ليس لقوله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عنا بربه فهنا إبليس ليس من ليس من الملائكة ومع ذلك الاستثني من الملائكة فاختار المؤلف أنه يصح الاستثناء من غير الجنس الجمهور يقولون لأن الاستثناء هنا بمعنى الاستدراك كأنه قال لكن إبليس أباء النوع الثاني من المخصصات المتصلة الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي بأداة من أدوات الشرط مثل إن متى أين ما ونحن ذلك فمن يعمل مثقال درة خير يره هذا شرط والشرط يتقيد الحكم فيه بمحلي الشرط لو قال أعطي الحاضرين إن فهموا الدرس معناه أنني أستثني ونحن أخصص من لم يفهم الدرس فأقول بأنه لا يأخذ العطاء أعطي من حضر إلا إذا فهم الدرس من حضر هذه عامة تشمل جميع الأفراد لأنها من الأسماء المبهمة إذا, حضر إذا فهم الدرس هذا استثناء أخرجنا بعض الأفراد منها قال ويجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط مثل قوله سأكرمك إن جئتني ويجوز أن يتقدم الشرط عن المشروط فتقول إن جئتني أكرمتك النوع الثالث قال التقييد بالصفة فحين هذا من مخصصات العموم ممثلنا له بقوله بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبقوله وحلائل أبنائكم أي الزوجات أبنائكم أبناء حلائل أضيفة إلى الأبناء لإضافة عند الأصليين نوع من أنواع الصفة وبالتالي يختص المحرمات بحليلة الإبن دون حليلة غيره هناك صفات يسمونها صفات كاشفة غير مقيدة وبالتالي هذه لا ذكرت لفائدة أخرى غير التقييد والتخصيص طيب لو قدر أنه جاءنا خطابان أحدهما عام أو مطلق لم يخصص ولم يقيد بالصفة والثاني قيد بها مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وفي الحديث الآخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول جاء بنا جملة حالية عند الأصوليين يسمونها صفة فهل بأي حديثين نعمل نقول يمنع من الإمساك باليمين مطلقا أو حال البول إذن هنا وردنا دليلان أحدهما مقيد والآخر مطلق فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه ما قالوا هو يبول الحديث الثاني قال وهو يبول لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول فهل النهي خاص بحال البول أو هو عام لجميع الحالات سواء في حال البولة أو في غيرها نقول مثل هذا على أنواع النوع الأول إذا اختلف الحكم لم يصح تقييد المطلق بالقيد إذا اختلف الحكم اثنين إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد الثالث إذا اتحد الحكم واختلف السبب نجيب أمثلة في المثال السابق ناخذ أسئلة ولا ناخذ ها شرايكم طيب ناخذ الأخ عبد الكريم من الجزائر تفضل عبد الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ بارك الله فيك وأرسم الله إليك الشيخ فيما يخص ألفات لعموم ذكرت الأسماء المبهمة أرجو أن توضح لها نبارك الله فيك واذا الله خير كلمة أسماء تقابل الأفعال وتقابل الفروف مبهمة يعني أنها لا تدل على ذات بعينها وإنما تشمل على صورة صورا كثيرة مثل ما من هذه إذا هذا معنى قولنا أسماء مبهمة الأسماء المبهمة تفيد العموم طيب قلنا بأنه إذا وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد فلا يخلو الحال من ثلاثة أشياء الأمر الأول أن يتحد الحكم والسبب مثاله مثال الذي قبل قليل معنا اتحد الحكم والسبب مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس خفين وفي الحديث الآخر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين واللي يقطعهما من الكعبين فهنا دليل ان مطلق فليلبس الخفين ولم يمره بقطع من أسفل من الكعبين وفي الحديث الاخر وليقطعهما اسفل من الكعبين فحينئذ نقول يمكن الجمع بين الجمع فيحمل المطلق على المقيد بعض اهل العلم قال بأننا نعمل بالمتاخر ولعل الأظهر في مثل هذا أنه نحمل المطلق على المقيد كما في الحديث السابق لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه نقيده بلفظة وهو يبول فيكون التحريم مقتصرا على حال البول الحالة الثانية أن يختلف الحكم أن يختلف الحكم ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد مثال ذلك في كفارة, كفارة الظهار ذكر الله عز وجل عتق الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا في كفارة القتل ذكر الإعتاق وصيام شهرين ولم يذكر الإطعام هنا السبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار والحكم مختلف هنا لم يذكر الإطعام وهناك ذكر الإطعام فبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد فكفارة القتل ليس فيها إطعام لماذا لم نحمل المطلق على المقيد هنا؟ لاختلاف الحكم النوع الثالث أن يتحد الحكم ويختلف السبب مثال ذلك في كفارة القتل فقال فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبه ولم يذكر مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب الاعتاب والسبب مختلف ظهار وقتل جمهور أهل العلم يقولون بأنه يحمل المطلق على المقيد أجيب لكم اختبار للجميع يقول الله عز وجل في آية الوضوء فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قيدها بكونها إلى المرافق وفي التيمم قال الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هل قيدها إلى المرافق لم يقيدها فهل يحمل المطلق هنا على المقيد ولا ما يحمل من يجيب من يجيب أنتم يا ننظر الحكم واحد او مختلف هنا وجوب السبب مختلف هنا تيمم ووضو لكن الحكم هل هو مختلف أو لا اختلف الفقهى في هذه المسألة فقال طائفة الحكم واحد لأن كل منهما طهارة فلما اتحد وجوب طهارة اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيم وبالتالي يقولون التيمم يكون للمرافق وهذا مذهب أظنه المالكية والشافعية وآخرون قالوا الحكم مختلف هنا وجوب غسل وهنا وجوب مسح والمسح يختلف عن الغسل وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد لماذا اختلفوا؟ للاختلاف في الحكم هل هو حكم واحد او ان الحكم مختلف او ان الحكم مختلف لعلنا في بقية الوقت ننظر الى بعض الاسئلة يقول هل مناط الحكم سنأخذه إن شاء الله فيما يأتي قول عز وجل لا أقسم بيوم القيامة هذا للأصوليين فيها بحث كثير هل لا زائدة أو أنها نافية أو أنها مثبتة طيب مثال للمخصص المتصل من يجيب لنا مثال مخصص, مخصص متصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أه كيف أه هل يحكم بالمطلق على المقيد على كل حال وإذا كان المقيد أصعب هل يمكن الأخذ بالمطلق الأسهل لأنه أسهر نحن نفهم الكتاب والسنة بلغة العرب لأن القرآن عربي والسنة عربية وبالتالي هذه القواعد قواعد الفهم نأخذها من الكتاب والسنة بعد ذلك أورد المؤلف أمثلة للمخصصات المنفصلة النوع الأول تخصيص الكتاب بواسطة الكتاب يعني تأتينا آية قرآنية عامة ثم تأتينا آية قرآنية في موطن آخر خاصة مثال ذلك يقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ أوجب الله على كل مطلقة لأن مطلقات جمع معرف بأل فيفيد العموم كأنه قال كل مطلقة عليها أن تجلس العدة ثلاثة قرؤ هذا اللفظ يشمل المدخول بها وغير المدخول بها لكن جاءتنا آية تدل على أن الزوج إذا لم يدخل بالزوجة فلا عدة عليها ولو طلقها فلو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها بلي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فعموم الآية الأولى خصصناه بالآية ومثل قول عز وجل وَوَلَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فالمطلقة هالحامل لا تكتفي في عدتها بثلاث ثلاثة قروه وإنما لا بد أن تنتظر حتى تضع الحمل النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة فتأتين آية عامة ثم يأتين حديث يخصصها ومثلنا له قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من ما, ما هنا اسم مبهم فيفيد العموم جميع ما خرج من الأرض ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فخصصنا ما كان أقل من خمسة أوسق فهذا تخصيص الآية القرآنية بواسطة حديث نبوي ومثاله قال وكذلك قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة الذهب جنس أو مفرد على قولين معرف بأهل الاستغراقية فيفيد العموم القليل والكثير وجاءنا في الحديث أن الزكاة في لا تجب إلا إذا كان أكثر من النصاب عشرين مثقالا فأكثر أكثر من تسعين إقرام النوع الثالث أن يأتينا سنة عامة ثم تأتينا آية تخصصها مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت توجب التقوى بجميع الأفعال التي تحصل بها التقوى حتى ولو كنت عاجزا عن الفعل الذي تتقي به ثم جاءنا في الآية فاتقوا الله ما استطعتم فخصصنا عموم الحديث بواسطة الآية النوع الرابع أن يأتينا سنة عامة ثم تأتينا سنة خاصة فنحكم بالحكم الخاص في محل الخصوص ونقول بأن بقية افراد العام على العموم مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر في ما, ما هنا اسم مبهم أوجب العشر في جميع ما سقت السماء من الحبوب والثمر ثم جاءنا في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فقلنا ما دون خمسة أوسق يعمل فيه بالحديث الخاص وما كان أكثر من ذلك يعمل فيه يعمل بالحديث العام فيه النوع الخامس تخصيص النطق بالقياس بأن يكون عندنا آية قرآنية أو حديث نبوي عام يشمل جميع الأفراد ثم أحد الأفراد يكون له مثيل قد خصص فنحكم بذلك بالتخصيص في ذلك مثال ذلك جانا في, الح... في النطق قول وجل وأحل الله البيع البيع معرف بألة الاستغراقية فيفيد العموم ثم جانا في الحديث أن بيع التمر بالرطب حرام سمنا المزابنة التمر هو التمر المكنوز المصفوف والرطب الذي جني حديثا لا زال على نظارته لم يرص هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الآية وأحل الله البيع خصصة بواسطة الحديث ثم نقيس على بيع الرطب بالتمر بيع العنب بالزبيب فنخصص عموم الآية بواسطة القياس فنقول بيع, الرطب بيع العنب بالزبيب لا يجوز قياسا على بيع التمر بالرطب فخصصنا عموم الآية بواسطة القياس وأكثر أهل العلم يرون أن تخصيص الآيات والأحاديث بواسطة القياس جائز وقائفة منع من ذلك والصواب أن القياس إذا كان منصوصا على علته جاز التخصيص تخصيص العموم به وإلا لم يجز قال ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قبل قليل ما يتعلق بتخصيص النطق بالقياس قال مراد بكلمة النطق ما يتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية أخذنا قبل قليل تخصيص العموم بواسطة أقوال الصحابة او سنأتي إليه فيما يأتي وهناك خلاف لعلنا نرجع البحث عند الكلام عن حجية قول الصحابي الباب الآتي في المجمل والمبين المجمل هو الذي لا يعرف معناه ماذا نفعل به؟ نتوقف فيه حتى يأتي مبين يوضحه مثال ذلك قول عز وجل وآتوا حقه يومه حصاده حقه ما مقدار الحق مجمل نحتاج إلى حديث وضحه وضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر فهنا الإجمال الآية تم تبيينه بواسطة الحديث النبوي ومثله قول عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ما المراد بالقرؤ؟ القرؤ في لغة العرب قد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض إذن هذا مجمل نحتاج إلى مفسر يفسر القرؤ لعلنا إن شاء الله نأتي إلى المجمل والمبين في درسنا القادم أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم علما تقومون به حياتكم وترضون به ربكم جل وعلا هذا وأسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لخير الدنيا والآخرة اللهم املأ قلوبهم من التقوى والإيمان والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمن المسلمين في جميع البلدان اللهم أمنهم على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وسائر ممتلكاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجزي يا إخواننا الذين ساهموا في إنتاج هذه هذا اللقاء وهذا الدرس كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة هذا والله أعلم وصله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين the me we...